أحد عشر استمع إلى العبارات وأعدها ثم اكتبها في الفراغات أدنى وتأمل معانيها هو ذهب هي أكلت أنت كتبت أنت شربت أنا دخلت هم ذهبوا هنا أكلنا أنتم كتبتم أنتن شربتن نحن دخلنا